الحمد لله وعبرنا وإنشهد أن لا إله إلا الله من يطلحهم وإنشهد أن محمد ربه الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وإصحابه وإنتبعوا ذاه إلى يوم الدين ثم أما بعد قد انتهينا في هذا الكتاب المبارك إلى قول المصنف حفظه الله تعالى أدب الأئمة مع شيوخهم ومع بعضهم البعض ولأن أدب الأئمة إمام الأدب يعني كما أن الأئمة هم ائمه الناس فكذلك أدبهم إمام الأدب يعني قد يوجد الأدب من الناس إلا أنه إذا وجد من الأئمة فإنه يعني إمام الأدب كما يليق بعلو مراتبهم وسعة علمهم قال ولأن أدب الأئمة إمام الأدب نعرض فيما يلي مواقف عملية لأئمة الهدى في التأدب مع مشايخهم ومع أقرانهم لعلنا نقتبط منهم الدرس والعبرة فعن نوسى بن يسار قال كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد فسأل رجل مكحولا عن مسألة فقال مكحول سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة المغصول أنه تأدب مع رجاء وكانوا من طلقة الواحدة وكلهم من خيار التابعين رحمه الله تعالى لكن الأدب وكان القاضي أحمد بن إبراهيم بن حماد المالكي مع كونه كبير القضاء إلا أنه كان يتردد إلى الإمام أبي جعفر الضحاوي الحنفي الأول مالكي والثاني الحنفي يسمع من تصاليفه واتفق مجيء شخص لاستفاء الطحاوي عن مسألة والقاضي عنده فقال له الطحاوي مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا لاحظ السائل أتى إلى مجلس الطحاوي الحنفي واتفق أن عنده هذا القاضي المالكي فترك الطحاوي الحنفي مذهبه وكونه عالبا من أهل العلم وهو أيضا صاحب المجلس وهو أشهر من قرينه وأعظم انتشاره إلا أنه تأدب مع ضيفه وقال مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا. فقال له السائل ما جئت إلى القاضي إنما جئت إليه يعني أنا أعرفه أنا أعرف. فقال يا هذا هو كما قلت. فأعاد السائل فقال له القاضي افتي أيدك الله برأيك يعني بما عندك في المسألة. فقال له الطحوي إذا حيث اذن القاضي أيده الله أفتيتهم. ثم افتاه هذا ادب رفيع نراه في الكتب ولا نراه في غيره وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال كان يحيى بن سعيد يجالس ربيعه فاذا غاب ربيعه حدثهم يحيى احسن الحديث وكان كثير الحديث ربيعه شيخ مالك وبضعته الفقه غلب عليه ذلك ويحيى مسعيد من أئمة المحدثين وبضاعاته الحديث غلب عليه ذلك فكان يحيى يجلس في مجلس ربيعة يتعلم منه الفقه فإذا غاب ربيعة جعل يحدثهم من مروياته وأثانيده فكانوا يحجبون لذلك فإذا حضر ربيعة كث يحيى إجلالا لربيعة وليس ربيعة بأثن منه يعني ليس ربيعة أكبر منه فإنما هما أقران لكن كان يجله لعلمه وهو فيما هو فيه وليس ربيعة بأسن منه وهو فيما هو فيه يعني من حيث الحديث والشهره بجواية الحديث وكان كل واحد منهما مبجلا للصاحب يعني كان ربيعة يثني على يحيى ويذكر علومه وعلو كعبه فيها وكان يحيى يثني على ربيعه ويوجله ويحضر مجلسه ولا يتكلم في حضوره إن يختلف ماء المصال فماءنا عذب تحذر من غمام واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي أدب أقمناه مقام الوالدي يعني كما أن الوالد يطاع ويتبع فكذلك الأدب الذي اتفق عليه الطرفان أو هذان المتحابان يجعلان الأدب إماما ويقدماني ويلتزماني كما يقدم الوالد وعن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ ويشير عبد الله بيديه إحداهما على الأخر يعني يقول مثل اللؤلؤ يعني كأنه يضع لنا لؤلؤا قال عبيل الله فإذا طلع ربيعه قطع يحيى حديثه إجلالا لربيع وإعظاما له على أن بضاعة ربيع الفقه كما قلنا فلو كان يعني هذا في زماننا لقال يعني هذا الذي هو أشبه بيحيى بن تعيد ويش ربيعه رجل يتكلم بكلام ورأي حتى أنه علف بربيعة الرأي ويقل من ذكر الأحاديث وهو جاهل ما عنده أحاديث ليس هذا يعني أن يجلس ولا أن يجتمع حوله الناس ونحن ذلك هذا الذي نرى في زمان أن ينثر كثيرا من الطلبة بعضهم من بعض وأن يحسن يحتن التأدب معه وأقبح ما في ذلك ليس كان يعني قبحه عائدا على نفسه لكن أقبح ما في ذلك أن الطالب المتعلم سوف يتعلم هذا الوحيد فإن الطبع يسرق والإنسان يأخذ ممن يتعلم منه فهذه أول القصيدة أول ما يتعلمه منه قبل أن يتعلم منه العلم والأدب والديانه وحسن السمت ونحو ذلك مما هو بركة العلم وهذا سهل وسريع أسفع ما يتعلم. يقول والله الشيخ جالسين عنده فجعل يتوب كل المشايخ وهذه سهلة صناعتنا من قبل أن نلتزم فنحن يعني لها متقنون فيخرج الرجل بمجرد أن يذكر هذا الذي ذكر عند شيخه فاثنى عليه شرا يعني يفرد لسانه ويقول فلان كذا وما هو بكذا وهذا يعني إن ساغ له بعض التأويل ولا يسوق على كل حال عند هذا الشيخ فكيف يسوع عند هذا الطالب يعني لو تغى لشيخ أن يتعاطى هذا من باب الديانة والنصح والتذكير ونحو ذلك فإنه لا يفعل هكذا بأي طريقة حتى لا يقذو هذا الجاهل الذي قد لا يحتد صلي ومع هذا يطلق لسانه في أهل العلم والواقع دليل على هذا فإنه ما جلس أحد إلى بعض هؤلاء إلا وتعلم منه سوء الأدب أول ما يتعلم وجعل يسيء الأدب مع الأئمة وربما الأئمة الكبار وربما رأينا ما يفعل هذا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عجيب مع أنه قد لا يرى من المشايخ من يفعل هذا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الباب واحد هو علمه أن لا يحصن التأدب فينصرط عقده وينسلط اندمامه ويصبح مشروع يعني أو يصبح مشروعا خاسرا عن محمد بن رافع قال كنت مع أحمد واسحاق عند عبد الرزاق انظر إلى بركة في المجلس الواحد يجلس عبد الرزاق وأحمد بن حبل واسحاق بن رهوي في غرفة واحدة الله أكبر فجاءنا يوم الفطر فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى وإذا قال عندي عبد الرزاق يعني هو صاحب المقام صاحب البلد، صاحب المسجد صاحب العمود صاحب الدرد يتأدب معه حتى لو كان أقل عبد الرزاق كان من أهل اليمن وكان هؤلاء يرحلون إليه فأحمد يرحب إلى عبد الرزاق وإزحاق فلما جاء يوم الصطر يعني العيد قال فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى يعني يوصلون صلاة العيد ومعنا ناس كثير فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء ثم قال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق رأيت اليوم منكما عجبا لم تكبرا يعني استغرب منهما لم يقل أمام الناس ولم يقل في مجالد فإنما قال لهما لم تكبرا يعني لما لم تكبرا وتكبير العيد مثنون انظر إلى العجب فقال أحمد وإسحاق يا أبا بكر كنا ننتظر هل تكبر؟ فنكبر فلما رأيناك لم تكبر، أمسكنا. قالوا وانا كنت أنظر إليكما. هل تكبران فأكبر. هذا ولا في الأحلام. لو أن رجل نام لكي يحلم، ولو بالشديد. يعني يقول يعني العل يعني أرى رؤيا في الأدب. يعني ما زمحت له يعني قريحته أن يصلي لها. لو كان هو الذي يضع الحلم. هؤلاء يا أمة الكبار أسداء. ملأ الدنيا علما وقيل لأبي وائل أيكم أكبر أنت أم الربيع بن قسين قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا يعني وتأدب معه فقد كان أبو وائل أثنم من كبار التابعي والربيع من وقال أبو حاتم الرازي كان ابن المديني علما في الناس علي بن المديني كان علما في الناس بمعرفة الحديث والعلل وكان أحمد بن حبل لا يسمين إنما يكنيه تبجيلا له يعني طول يقول حدثا علي وأزاء علي بن المديني ونحو ذلك وإنما كان يكنيه يعني يقول له بالكبية يجل أن يذكر اسمه وقال أيضا ما سمعت أحمد بن حبل سماه قط يعني علي بن المديني انما كان يكنيه تبجيلا لهم هذه انواع مختلفه من الادب وقال احمد بن حنبل قال لنا الشافعي انتم اعلم بالحديث مني فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى اخذ به والشافعي شيخ وهو اجل منه في زمانه واسن وقد تقدم قبل قريب ان أحمد كان يصف الشافعي بأنه كالشمس للدنيا وكالعافية للناس والشافعي يقول لأحمد أنتم أعلم مني بالحديث فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذنا هذه أيضا يعني بحيث الكلام سهلة مكتوبة في الأوراق في بحيث الصنيع أنت إلى طالب عندك وتقول له وتستجمع لسانك وقلبك وعقلك ويتحرف لسانه هذه كانت أنتم أعلموا مني وتقول أنتم هذا في أيضا كان أحمد أو كان الشافعي يقول لأحمد أنتم أعلموا مني بالحديث فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذ به والشافعي كان محدثا أيضا وله مسلد يعني لا تظن طول الله الشافعي مهيع من المسكين ما عنده حديث الشافعي كان من المحدثين وله روايات لكن كان احمد يعني ابرز في هذا الباب وجاء يحيى بن معين الى احمد بن حنبل فبينما هو عنده يعني يحيى يسمع عند احمد اذ مر الشافعي على بغلته فوتب أحمد يسلم عليه وتبعه تبع البغله فابطا يعني تاخر حتى وجاء ويحيى جل. فلما جاء قال يحيى يا ابا عبد الله كم هذا يحيى صاحب حديث واحمد انفع له في الحديث وهو جلس وما قام يعني كانه امتلأ قلبه باجداد الامام احمد فما قام من مجلس فلما تاخر احمد وقد صنع ما صنع قال كم هذا يعني تاخرت يعني كانه يعني يقول مثلك يعني ما يفعل كل هذا فقال دع هذا عنك ان اردت الفقه فالزم زنب البغله دع هذا عنك أو دع عنك هذا. إن أردت الفقه فلزم زنب البغلة يعني امشي وراء زنب البغلة تفقه. لكن أي بغلة لا. أي بغلة شافعيه لا. فتأن بغلة الشافعي يعني طفح عليها شيء من علمه. هؤلاء أهل ورع أهل علم ما كانوا يكذبون ولا يبالغون حتى لا تقول ما الجماعة يعني زودوها شوي يعني. هي مبالغه مقبوله لا ابدا ليس هؤلاء اهل ورع الكلمه تخرج في مكانك لكن لما امتلأت القلوب بالادب عرفوا كيف يعني يحترمون العلم ويعظمون سنه وطريقتهم وهذا الذي راوه في من سلفهم فجعل كل منهم يعني يسلك مثل ما رأى فان هؤلاء رأوا من التابعين مثل ذلك ورأى التابعون من الصحابة مثل ذلك بل وأعظم وقال العراقي لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك وهذا أدب ضاع لا ينبغي للمحدث والمقصود عموم طبقات أهل العلم في أي فن من الفنون تحديثا كان أو تفسيرا أو فقها أو أصولا أو إقراءا أو نحو ذلك لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو اولى منه بذلك لكن إذا أذن له أو طلب عونه أو نحو ذلك افتاق ذلك وكان جائزا لكن يقصد إذا كان معا فلا ينبغي للأقل حديثا أن يحدث بحضرة من هو اولى منه لا يلزم القلة في عدد المرويات لقدر ما يلزم. المعدة العام هو أولى يعني لديانته لسبقه لفنه. لغير ذلك من أمور الترجيح. وحينئذ سوف يرى كل واحد نفسه هو الأقل لأنه لن يرجح نفسه. ومن هنا كانت الصور تأتي أن هذا يطرق المجال لهذا وهذا يطرق المجال لهذا. وأعظم هذا في يعني ما رؤية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين لهم. وكانت تابعوني وحدثون أن بجلس الصحابة تدور فيه الفتوى حتى ترجع إلى الأول وكل واحد يود لو أن أخاه كفاة الآن يحضر الرجل درسا فإذا انتهى من الدرس قال تهلا فينتحي مسجدا ويدعو الناس وربما يخطفهم خطفا قلوا تعال أنا أدرس لك مهال الطبيعي وأنا أدرس لك كان ويأخذ خمسة أو سبعة لو أنه أخذهم من الشارع يقولنا والله جيد رجل ينشط في الدعوة لكن قد يقولهم من غيره من الحلقات التي ربما كانت أنفع من حلقته لو أنه فقط وكان له في ذلك ساعة فالحدث لبعض هؤلاء أنه يحضر الدرن في بعض أماكن الدرس ثم يأخذ نفت الدرس ويذهب في أقرأه جيدا وهو في نفس الوقت يقيم درسا في نفس الكتاب الذي هو بعد يدرسه يعني ما انتهى من قراءته ولا من درس يقول يعني أرجع فيه وأقرأ الكتاب والذي أخذته الآن عندي درس في نفس الكتاب الذي يعني أنا أدرسه تعجب هذا من التذبه قبل التحصم ومن الابتعزاء والله أعلم بالمقاصد قد يتطور أشياء من هذا يعني فيها مقاصد حسنة والقصد الحسن يجبر كل شيء ولو كان خطا يجبر وقد يكون في المقاصد أشياء فالواجب أن يتابع أو أن يراجع كل واحد مقصده فيما يفعل فيكثر في السؤال نفسه لماذا تفعل كذا وما الباعث عليه وهل هذا يعني بد لنا وإن كان كذلك وفرغ من ظهور المطلحة رجع لم يكتفي بها رجع وسأل سأل من هو اولى منه يعني أتسمح لي بكذا اترى أن ذلك نافع اترى أن ذلك يضرني أو ينفعني أتختاره لي أتنفحني به هذه المرحله الثانيه ثم بعد ذلك مرحلة ثلاثة يستخير إذن هو يقدر ثم يستشير ثم يستخير أما أن يقدر ثم يذهب هذا يعني يدل على خلال. وكان إبراهيم والشعبي يعني إبراهيم النخاعي والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء بثنه، يعني لأن الصاحب أسن منه فيقدمه مع أن إبراهيم إمام في الحديث إمام في الفقه والشعبي مشاركته في الحديث أكثر وليس له يعني تلك المشاركة في الفقه كما الإبراهي وقال السفيان السوורי لسفيان بن عيينة ما لك لا حدث قال أما وأنت حي فلا أما وأنت حي فلا سفيان بن عيينة هذا يعني جد وكان السفياني يعني من الصعب أن تقول أيهما أفضل وأغزر وأما وأنت حي فلَمْ طيب هب أنه يعني مات قبله يعني يقول أضيع عمري وما ضيع الأدب يعني يغلب هذا كله فقد مر معنا من قبل أن رجلا ممن ترجم له أثناء عمره في صحبة ابن عيينة يعني شاعر يقول أبدا حتى مات هو قبل ابن عيينة وقال أبو إزحاب الجو الزجاني سمعت يحيى ابن معين يقول الذي يحدث ببلد به من هو اولى بالتحديث منه أحمق وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحياتي أن تحلق يعني يقصد تعذيرا وكانوا يعني في أزملته يحلقون الرأس وليس اللحي يعني يحلقون رأسهم تعذيرا بحيث يرى محلوق الرأس إن لم يكن راجعا من حج أو عمره سيعلم أنه قد وقع في شيء وأن الإمام عذره فهو يقول أنا أولى بالتعذير والعقاب إذا حدثت ببلد فيه أبو مسر. فقال بعض أهل العلم في حق الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك يعني الإمام الحاكم أبو عبد الله ولقد سمعت شيخنا يذكرون أيامه ويحكمون أن مقدمي عصره مثل أبي سهن الصعلوفي والإمام ابن فوق فورك وتائر الأئمة يقدمونه على أنفسه ويرعون حق فضلي ويعرفون له حرمته الأكينة وكان بين الإمامين أبي نعيم وابن منده وحشه شديده انظر فانه قد يتفق ان الارواح يعني لا تاتلف الارواح جنود المجند قد يكون بين الكبراء والفضلاء وحشه وقع هذا ربما بين بعض البحاره رضي الله عنه لكن هل هذا سبب لزوال الادب هذا هو الكلام وكان بين الامامين ابي نعيد وابن منده وحشه شديده ومع ذلك لما ذكر لأبي نعيم ابن مندة قال كان جبلا من الجبال ما قال والله هذه فرصة يعني نأخذ فيها نفس من الوحشة التي بينها ليشنع عليه وإنما قال كان جبلا من الجبال يعني من الجبال العلم يعني يسمع عليه وهذه كلمة من مثل أبي نعيب وهو من أمة المحدثين شيخ البخاري. يعني هذه تطير بها الأفق وربما ولا بد توضع في ترجمة نبذه فينفعه الله عز وجل بها كثير وتزداد ثقته وسوقه بين الناس ولما قدم العبد عبد السلام إلى الديار المصرية دال الشيخ ذكي الدين المنزري تحدث سنبت وصاحب كتاب الترغيب والترهيب في الأدب معه أي بالغ المنظري في التأدق مع العز بن عبد الثالث وامتنع من الإفتاء لأجله وقال كنا نفتي قبل حضوري وأما بعد حضوري فمنصب الفسيا متعين فيه يعني الرجل ترك الإفتاء وقد أبدا لا أفتي ما كان من الفتوى فهو أولى به وهو أحق الآن لا ترى يعني أحدث إلا مفتيا حتى المستفتي نفسه يفتي يعني يأتي المستفتي ويعني يصعب عليه أن يقول السؤال هو يستمع الفتح يقول السؤال ثم يقول فقلت كذا وظننت كذا والذي يعني قلته في نفسي كذا طيب ولماذا يسأل إذا كنت أنت تقلت وأجبت فيقول له أنا أنا متأكد انظر الأدب الذي عندي يقول له أنت كلامك يعني ما استهدت على كبير التأكيد وإلا هو مش يعني. أنا عندي كلامك وربما لا يجيب فإذا أجاب قال لقد قلت هذا هو هذا الذي كان عندنا. يعني أنظا أيضا ما علم ومعروف. نعم. أدب كمثل الماء لو أفرغته يوما لسال كما يسيل الماء. هذا علمهم وليس علمنا. نعم. لكن لحال تكفيت هذه الجرعة وهذه الصبة من من ماء الأدب الذي كان عندنا. لكن هذا حجج من علينا. لا ندري هل نحن ندري اننا لسنا كذلك لكن لعلنا نحب القوم فينفعنا الله عز وجل بحبه وكل امرئ حاسب نفسه فتلتقط قبسه ويعني من هذا ما ينفعك الله عز وجل